الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين م ن لقد ل ت ك اجمعين في المتوفى الماضي الدرس عنها على عدة و ز ه ا وعرفنا ا ي ت ل تكلمنا على الإحداد ق بها أحكام ا من ثم ذ يلزم المرأة التي يتوفى المرأة ع ه زوجها وسنتكلم اليوم إن شاء الله وهو ا اليوم شاء مباحث العدد ألا وسنتكلم إن من على مبحث آخر مبحث السكن ب ا ل ن س ب ة ل ل م ع ت د ة قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تجب سكنه لمعتده ة طلاق ولو بائن وبائن ذ ا ض ب طلاق ه ا ا إ م م رحمه لمبتدأ مهذوف النووي الله تعالى بالرفع على أنها خبر ت د ي ر ه ولو هي بائن ويجوز ان يكون مجرورا على ما قبله ويجوز ان يكون منصوبا أن أقفا أن ما على قبله على ح د ك ا ن يعني ولو كانت بائنا على ح د ك ا ن واسمها ف إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة م ط ل ق ة سواء اكان الطلاق رجعيا أ م كان الطلاق بائنا ف إ ن ه ا في كلا الحالين يجب لها السكن على الزوج لقول الله تعالى من حيث سكنتم وقوله تعالى لا أسنوهن تخرجوهن سكنتم بيوتهن من من حيث ولا يخرجن. أي لا يخرجون من بيوت الأزواج. وانما ج اضاف الله تعالى البيوت إ ل ي ه ن مع أ ن البيوت ل ل أ ز و ا ج لملابسه ا ل م ر أ ة للسكن فبما أ ن ه ا تسكن فيه صار ك أ ن ه بيتا لها و ا ل س ك ن تجب ل ل م ر أ ة على زوجها إ ذ ا طلقها ولو كانت قد أ س ق ط ت نفقتها عن الزوج وذلك ل أ ن ن ف ق ة ا ل م ر أ ة إ ن م ا تلزم يوما بعد يوم و ا ل م ر أ ة ما تستطيع أ ن تنفق إ ل ا ما وجب لها أ م ا ما لم يجب لها فلا تستطيع إ س ق ا ط ه ا وبناء على ذلك لو أ ح ل ت الرجل من نفقتها فيما مضى فهذا لا يعني أ ن ا ل س ك ن ة تسقط عن الزوج ل أ ن ه ا لم تجب بعد ه اتفقتها ولذلك عندما أسقطت نفقتها الماضية فإن هذا الإتقاط لا هذا عندما يتعدى فإن أسقط للنفقة اللاحقة ويستثنى م ن أن ن حقها تطالبا ل س ك في حالة الطلق و من هذا المراه الناشذه والمراه د الخارجه ن ا المرأة ة عن الطاعه فانها لا سكنى لها سواء اكان نشوزها قبل الطلاق ام كان بعد الطلاق فان عادت الى الطاعه وجبت لها السكنى ب أ ظ ه ر قولي الامام الشافعي رحمه الله تعالى وذلك لما فاذا ل أبي اتجهوا ل لما ر ي ل ز و ا لها بيتها الكتاب من أمره لها أن تمكث أن أجله فيه أربعة أشهر فيه يبلغ حتى فاعتدت في ع ش ر ة أ ي م ف إ ذ ا تجب ا ل س ك ن ة ل ل م ر أ ة التي يتوفى عنها زوجها و إ ن كانت لا تجب لها ا ل ن ف ق ة ل أ ن ا ل م ر أ ة ب و ف ا ة زوجها تنتقل من ا ل ن ف ق ة إ ل ى ا ل إ ر ض ف إ ن ه ا ترث من زوجها في هذه ا ل ح ا ل ة ولذلك لا تكون لها نفقه ة وقد تكلمنا على ذ إذا ا الدروس السابقة ولكنها تجب لها السكنة فالسكنة شيء والنفقة شيء آخر وقلنا إن النفقة لا تجب لها في شيء شيء لم آخر تجب تجب تكن إن لا ل هذا موضوع آخر في ن سواء ب البائنة بعد ة للمطلقة سنتكلم الآن قليل الله فالمرأة شاء عنه إن س إذن كانت م ط ل ق ة طلاقا رجعيا أم ك ام ن ت ط ل صلاقا ق ة بائنا أم كانت م ع ت د ة من و ف ا ة ف إ ن ه ا في هذه ا ل أ ح و ا ل الثلاثه تجب لها السكنه وليس من شرط الطلاق أ ن يكون طلاقا كالطلاق الذي نعرفه بل تجب السكنى في كل ح ا ل ة يقع فيها فرقه ما بين ا ل م ر أ ة والرجل ف إ ذ ا وقعت الفرقه في الفسخ سواء كان الفسخ بعيب أ و ر د ة أ و إ س ل ا م أ ح د الزوجين أ و ثبوت الرضاع ما بين الزوجين ف إ ن النكاح ينفسخ وبناء على ذلك لا بد ل ل م ر أ ة أ ن تعتد ففي ح ا ل ة ا ل ع د ة يجب لهذه ا ل م ر أ ة السكن لانها م ع ت د ة عن نكاح صحيح ب ف ر ق ة حي وبناء على ذلك ف إ ن ه ا تجب لها السكنه قياسا على ا ل م ط ل ق ة وتحصينا للماء و إ ذ ا دخلت ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة وسكنت في السكن الذي وجب على زوجها لها فلا يجوز للزوج أ ن يخرجها من البيت ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل إ ل ا في حالات ا ل ض ر و ر ة التي سنتكلم عنها بعد قليل إ ن شاء الله وكذلك لا يجوز لها هي أ ن تخرج من البيت بأي ح الا إ ل في الحالات التي سنتكلم عنها أ ي ض ا إ ن شاء الله فليس لزوجها أ ن يخرجها وليس لها أ ن تخرج وإن رضي الزوج بالخروج لأن العدة حق لله سبحانه وتعالى والحق لأن سبحانه رضي الذي العدة لله لله حق لا يسقط بالتراضي ما بين الناس الحقوق تنقسم إ ل ى قسمين هناك حقوق لله وحقوق للعباد حقوق العباد تسقط ب إ ت ق ا ط العبد لها وقد تكلمنا على هذا اينما تكلمنا على القذف و أ م ا حق الله تعالى فلا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يسقطه بالتراضي ليس من حق ا ل إ ن س ا ن أ ن يتدخل في حق الله وذلك بقوله تخرجوهن تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن من ولا يجوز لا الرجل ل يخرجنا هنا أ يخرج ل مساله ر أ ة من بيته و ة ا أن تخرج من البيت الذي وجب لها على زوجها بسبب عدة. هنا مسألة زادها ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ت على ا على ا ل إ م ا م الرافعي في المحرر ليس اعتراضا على الرافع ي و إ ن م ا زياده على الرافع ي في الرافعي وقد عرفنا هذا في المنهاج هذا اصلاحات يتكلم على أ ن ا ل م ر أ ة لا يجوز لها أ ن تخرج من البيت ولا يجوز لزوجها أ ن يخرجها ولم يميز ما بين ا ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة عن طلاق رجعي أ و طلاق بائن أو و ف او ة مع أنه ي ج د المعتدة فرق طلاق ما بين عن و ا المعتدة ل م ر أ ة عن و ف ا ة عدة ولذلك قال النووي رحمه الله قلت ولها الخروج وفاة قال الإمام الله قلت رحمه في عدة أ ي أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا كانت م ع ت د ة عن و ف ا ف إ ن ه ا يجوز لها الخروج مع أ ن ظاهر كلام الرافعي السابق أنها لا يجوز لها الخروج مطلقا ما دامت قد سكنت فلا ي ا س ك ن ل ذ يجوز أعد لها قبل من ز و ه ا فلا ي ج له ان يخرجها ولا يجوز لها أ ن تخرجها ولم يميز ما بين ا ل م ط ل ق ة رجعيا و ا ل م ط ل ق ة بائنا و ا ل م ع ت د ة عن وفاه فأراد ر الإمام النووي م ح الله تعالى لنا أن يبين لنا أ ن ه توجد هناك فوارق ما بين ا ل م ع ت د ة عن و ف ا ة و ا ل م ع ت د ة عن طلاق بائن و ا ل م ع ت د ة عن طلاق رجعي أما وأما أصحابنا وأما المعتجة كما الإمام المعتجة مطلقا طلاق قال الرافع وفاة فإنها يجوز لها الخروج بالاستفاق لا خلافة خروجها الضوابط التي سنذكرها الآن البائن ليس ولكن عن رجعي عن فاختنف يجوز بين فهي في في فيها الاصحاب لكن ان أ ص ح أ ن ه ا يجوز لها أ ي ض ا أن تخرج ان ا م ب تخرج ا ل من ر أ ة التي توفي ع ه زوجها ا والمرأة المطلقة طلاقا بيتها ا ا ئ ن ف إ ذ ا وجدت من يقضيها لها فلا يجوز لها خ ر و ج لكن ما دام زوجها قد توفي وما دامت م ط ل ق ة ف ل ا ق ا بائنا ف إ ن زوجها لا يستطيع ا ل آ ن أ ن يتصل بها ولا يستطيع أ ن يقضيها حوائجها وبناء على ذلك ف إ ن ن ا نفترض أ ن ه ا ب ح ا ج ة ل خ ر و ج من أ ج ل قضاء حوائجها ما لم تجد إ ن س ا ن ا يقضي لها الحوائج و أ م ا ا ل م ط ل ق ة طلاقا رجعيا فقد عرفنا في الدروس ا ل س ا ب ق ة ب أ ن ه ا ا م ر أ ة ل أ ن ه ا ز و ج ة في معظم ا ل أ ح ك ا م ويجب على زوجها النفقه ل ا لها تجب تجب كانت المتوفة تجب انتقلت زوجها لها السكنة ولكن لا لها النفقة إلا إذا كانت حاملا والمرأة عنها زوجها لا لها النفقة لأنها عنها إذا من النفقة الى الميراث واما ا ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة طلاقا رجعيا فانها تجب لها ا ل ن ف ق ة ويجب لها السكن ويجب على زوجها ان يكفيها ف ي ه ا زوجها ويجب على ل ذ تميزوا التي تعتد ما المرأة بين عن ا والمرأة ا ة ل ت تعتد عن طلاق, بائن والمرأة التي تعتد عن طلاق رجعيا. فقال لكن متى تخرج تخرج ليلا ً ونهارا ً قال أ م ا ب ا ل ن س ب ة للنهار ف إ ن ه ا تخرج من أ ج ل قضاء حوائجها ر النهار تخرج نهاراً لشراء تريد ا الحوائجة إنما طعام أو إن كانت ممن يغذل أو أداة صناعة كانت ما ً لأن يغذل لعمل أو أو أو أن تكون إن ممن إن ممن يصنع تجده تذهب في هز يعني منصرا ل ر ز ق وتريد أ ن تعمل بالضوابط ا ل ش ر ع ي ة التي يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تعمل فيها فيجوز لها أ ن تخرج كما أ ن ه ا تخرج للشراء وكما أ ن ه ا تخرج للبيع وهي أ ن و ا ع من ا ل م ع ا م ل ة كذلك يجوز لها أ ن تخرج للعمل المشروع بالضوابط ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ع ر و ف ة عند الفقهاء نعم ق د يجوز لها ا ل ح ا ج ة ل ع ل ة الخروج ا ل ح ا ج ة ما دامت ح ا ج ة لا بد لها من الخروج لا يعقل أ ن يقول لها ا ل إ س ل ا م اعتد في البيت واستني ولو أ د ى ذلك إ ل ى موته لا بد لها من الخروج ل ل ح ا ج ة هذه ق ا ع د ة ع ا م ة في ا ل ش ر ي ع ة يعني لو لم يوجد عندنا نص شرعي يقول لها يجوز لك الخروج لقلنا يجوز لها الخروج ما دامت لا تجد من يكفيها حاجتها هذه ق ا ع د ة عامه في ا ل ش ر ي ع ة ق الا انه يوجد عندنا نص شرعي يضاف إ ل ى هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة في ا ل ش ر ي ع ة أ ل ا وهو ما رواه مسلم و أ ب و داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال طلقت خ انها ل ثلاثا ت ي أي أ كانت بائنا طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فنهاها رجل أ ي قالها انت م ع ت د ة يجب عليك أ ن تلازمي م ك ن ت ي م ن ا ن على ف ه م ه من وجوب م ل ا ز م ة النفس م ل ل ع د ة من قوله تعالى ولا يخرجنا ف ن ه ا ه رجل فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ل ه فقال خ ر ج ي فجدي ن خ ل ت ي ولعلك أ ن ت ت ف د ق ي منه أ و تفعلي خيرا قال ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه ونخل ا ل أ ن ص ا ر قريب من منازلهم و ا ل ج د ا د لا يكون إ ل ا نهارا ً غالب ا ً غ ا ل ب ا ل ج د ا د يكون في النهار وبناء على ذلك نحمل النص الشرعي على ا ل أ ع م المعهود الغالب من أ ح و ا ل البشر ما سيما المرأة نعم للمرأة من مطالحها من جداد النخل إلا في النهار ولا سيما بالنسبة فإذا نهاراً قضاء وشراء يكون في يجوز بيع أن تخرج نهاراً من أجل لهذه وشراء و م ع ا م ل ة وغير ذلك مما تحتاج إ ل ي ه إ ذ ا كانت تحتاج لهذه ا ل أ م و ر نعم ولذلك جعل الفقهاء ضابطا ل ل م ر أ ة التي يجوز لها الخروج فقالوا ضابط الخروج في المرأة يجوز الخروج ل ل م ر أ ة إ ذ ا كانت م ع ت د ة ولم تجب نفقتها يعني أن العدة هي طلاق الرجعي العدة عدة أن أم طلاق باء الطلاق فليس كذلك ل أ ن ه ا تجب لها ن ف ق ة على الزوج ويجب عليه أ ن يكفيها قالوا ا ل م ر أ ة التي يجوز لها الخروج من بيتها هي كل م ع ت د ة لا تجب نفقتها أ ي على زوجها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها أ م ا إ ذ ا كان الطلاق رجعيا وكانت مصالحها م ن و ط ة بالرجل يجب عليه قضاؤها أ و كانت تجد من يقضيها حاجتها فلا يجوز لها أ ن ت خ ر ج و ا ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة من طلاق الرجع أ ي ض ا لا يجوز لها الخروج ليس معنى هذا أ ن ه ا لا يجوز لها الخروج ولو كادت تموت لا إ ذ ا وجدت هناك ض ر و ر ة كأن كانت أ ن ك تريد الذهاب إ ل ى الطبيب نعم إ ذ ا لم يكن زوجها طبيبا ولم يكن قادرا على إ ح ض ا ر الطبيب إ ل ى البيت ف إ ن ه يجوز لها أ ن تذهب إ ل ى الطبيب من أ ج ل أ ن تتعالج فنحن نمنعها من الخروج ما لم تكن هناك ض ر و ر ة أ و ح ا ج ة تدعوها ب ا ل خ ر و ج من بيتها هذا ب ا ل ن س ب ة للنهار و أ م ا في الليل هل يجوزها الخروج أ ي ض ا في الليل ولكن ش ر ي ط ة أ ن ترجع وتنام في البيت يجوز القريبة القريب بيتها القريب بيتها لحديث تخرج جارتها جارتها والسئناس وغزل لها إلى إلى إلى الدار دار دار أن من من وما شابه ا هذا من أ ج ل أ ن تزيل ا ل و ح ش ة ا ل ك ا ئ ن ة بسبب ي ح د ث ه ا في البيت وعدم وجود الزوج أ و وجود المؤنث قال لما رواه الشافعي والبهقي رضي الله تعالى عنهما أ ن رجالا استشهدوا باحد فقالت ن س ا ؤ ه م يا رسول الله إ ن ا نستوحش في بيوتنا فنبيت عند إ ح د ا ن ا فاذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يتحدثن عند إ ح د ا ه ن فاذا كان وقت النوم تاوي كل و ا ح د ة إ ل ى بيتها إ ذ ن يجوز لها أ ن تخرج في النهار لقضاء مصالحها التي تحتاج إ ل ي ه ا بالشروط التي ذكرناها ويجوز لها ليلا ان تخرج الى بيت جارتها من اجل ا ا س ت ئ ن ا س ش ر ي ط ة ان ترجع الى البيت وتنام فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها بالخروج ش ر ي ط ة ان ترجع الى البيت ومحل الخروج الخروج مخوفا كما قال الامام رحمه الله تعالى إذا امنت المرأة من اما الزمان قال الاذرعي الله تعالى اذا كان اذا و لان و خرجت من ل ل ب ي ت ك ا من النبي م م ح ت ل أ تتعرض لفتن وجدت الخروج قال لا لها في أنها من يؤنسها هذه يجد أو ت ه فإنها لها ا لا أيضا الخروج لأن النبي يجد صلى الله عليه وسلم أ ذ ن لهن بالخروج من البيت لما شكينا من وجدان ا ل و ح ش ة وعدم وجود المؤنس فأذن لهن أن يشتمعن في أن لهن يجتمعن إحداهن بيت ويجتمعن من أ ج ل الاستئنات ف إ ذ ا وجد من يؤنسها في البيت فلا يجوز لها أ ن تخرج من بيتها أما وقت الرجوع متى ترجع المرأة أن أصحابنا متى لم ما عامة الرجوع بيتها الفقهاء لضابط الرجوع إلا أن بعض أصحابنا قال هذا يرجع به إلى العادة يرجع به إلى العادة كل ما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع العرب قاعدة عامة وبناء وقت ترجع يتعرض إلى إلى إلى كل له إلى على ذلك يرجع يرجع يرجع بعض به به به في في هذه ا ل م ر أ ة إ ذ ا خرجت من بيتها ع ا د ة في مجتمعنا ا ل إ س ل ا م ي الملتزم ما تذهب خارج بيتها كثيرا ربما تجلس ساعه أ و ت ج ساعتين أ م ا أ ن تسهر كل يوم ا ل س ا ع ة ا ل و ا ح د ة ليلا أ و ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ليلا أ و تسهر لصلاه الفجر هذه لم ت... هذا لم يعد ذهاب من أ ج ل الاستئناف ت للوقت وإنما ولا مضيع تعمله المرأة هذا الصالحة إ ذ ا لابد لها تراعي العرفة في العودة أن تسهر س ا ع ة عند جارتها تسهل ساعة ونصف طبعا هذا من ب د ا ي ة الليل ويختلف هذا ما بين الصيف وما بين الشتاء وما ي خ ت ل ف بين ا ل م د ي ن ة وما بين ا ل ق ر ي ة ما بين المكان ا ل آ م ن والمكان المخوف كل هذا يتحكم به عرف المكان الذي تسكن فيه تلك ا ل م ر أ ة نحن قلنا يجب على زوجها أ ن يسكنها لا يجوز له أ ن يخرجها و لا يجوز لها أ ن تخرج ولنفترض أن, ان البيت كان مستأجرا وانتهت مدة وانتهت الإجارة ينعدم المدة لها ن بحث ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وخشيت ت ت تنتقل ن من المسكن أن, يجوز للمرأة أن تنتقل من المسكن ق ل للمرأة ل أم يجوز و وكاد فيجوز لخوف أو أو لخوف ف نفسها من هدم المسكن قديما ينهجم من هدم كأن كان قديما وكاد ينهجم عليها فيجوز لها أن عليها لها على غرق تخرج خ على نفسها أ ن ينزل عليها اللصوص أ و أن ينزل ي ل ع ه ا ا ل أ ر ذ ا ل أو ك او ن هناك غارات أ كانت هناك حروب وخشيت على نفسها التلف ففي كل هذه ا ل أ ح و ا ل يجوز لها أ ن تنتقل من بيتها لما روى أ ب و داود عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أنها قالت كانت ف ا ط م ة بنت قيس في مكان وحش مخيف فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم رخص ل ا ا في الخروج من البيت لما كانت تجده من و ح ش ة في ذلك البيت وكذلك يجوز لها أ ن تخرج من البيت إ ذ ا ت أ ذ ت بجيرانها ولاسيما إ ذ ا كانت البيوت م ت ل ا ص ق ة كالبيوت ا ل ق د ي م ة أ و كانت تسكن في غ ر ف ة ويسكن في ا ل غ ر ف ة ا ل م ج ا و ر ة اناس آ خ ر و ن سواء كان ا ل إ ي ذ ا ء من الجيران لها أ م كان ا ل إ ي ذ ا ء منها للجيران كل منهما ت أ ذ ى من ا ل آ خ ر قال يجوز لها في هذه الحاله أم تخرج وقد فسر عبد الله بن عباس رضي الله ت عنه ا ل ى ع قول الله تعالى إ ل ا أ ن ي أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة قال ا ل ف ا ح ش ة ا ل م ب ي ن ة لا ي ر ا د بها الزنا قال و إ ن م ا هي البذاء على ا ل أ ح م ا ء وغيرهم قال وفي ر و ا ي ة لمسلم أ ن ف ا ط م ة بنت قيس كانت تبذو على أ ح م ا ئ ه ا فنقلها النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى بيت ابن ام مكتوم من أ ج ل أ ن تعتد به إ ذ ن فيجوز ل ل م ر أ ة أ ن تخرج من بيتها الذي اعد ل س ك ن ه ا بسبب ا ل ع د ة يجوز لها أ ن تخرج منه من أ ج ل ا ل ح ا ج ة في النهار ومن أ ج ل ا س ت ئ ن ا ف في الليل كما يجوز لها أ ن تنتقل منه نهائيا إ ذ ا خافت على نفسها أ و خافت على مالها أو, أو تأذى ج ي ر او ن ه ا أ ت أ ذ ى جيرانها بها في هذه الحالات ا ل ا ر ب ع ج ذ لها أم تخرج من بيتها و أ ن تنتقل عنه و إ ل ى هنا تنتهي ا ل ز ي ا د ة التي زادها الامام النووي على الامام ا ل ر ا ف ع قلت ولها الخروج في ع د ة وفاه وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغز ل ونحوه وكذا ليله إ ل ى دار جاره بغزل وحديث ونحوها بشرط ان ترجع وتبيت في بيتها وتنتقل يعني يجوز, لها أن, يجوز لها أن تنتقل لها من المسكن لخوف من هزم أ و غرق أ و على نفسها أ و ت أ ذ ت بالجيران أ و هم بها أ ذ ى شديدا أ ي ليس مطلق ا ل أ ذ ى ي ج وانما ز ل ه أ تنتقل كان الايذاء شديدا بحيث لا ا ل ج يحتملون ر ا ن ي ا ل م ر أ ة ولا هي تحتمل الجيران او هم بها اذى شديدا والله اعلم الى هنا امتعت الفقره التي زادها الامام النووي على الرافعي في المحرر ليست من الأمور الخافية على الإمام الرافعي. وقد ذكرها الامام الرافعي في غير المحرر من كتبه هذه من الامور ا ل م ع ر و ف ة ا ل م ت د ا و ل ة في المذهب وإنما لم يتعرض لها الإمام الرافعي في المحرر وقد النوري إليه من المنهاج لأن لم اليمام المحرر المحرر اليمام الكلام المستثي كلام اليمام لها الرافعي لها الأخرى زادها للحاجة الذي كلام الإمام الرافعي السابق يتعرض في في غير في تعرض كتبه يقرأ وهو أ ن المراه أ ة ل يجوز ل ا ا لا خ ر و ج من ب ي ت ه يجوز ت ه م أن لا ي لها الخروج من بيتها سواء كانت م ع ت د ة عن طلاق رجعي أ م طلاق بائن ام كانت م ع ت د ة عن و ف ا ف أ ر ا د ا ل إ م ا م النووي أ ن يبين أ ن هناك فرقا ما بين ا ل أ ن و ا ع ا ل ث ل ا ث ة من العدل و ا ل م ر أ ة التي تعتد من طلاق رجعي قلنا لا تخرج من البيت لا يجوز لزوجها أ ن يخرجها ولا يجوز لها أ ن تخرج وليس مرادنا أ ن ه لا يجوز لها أ ن تخرج من باب البيت المرادنا أنه يجب أن ولو أ ذ ن لها الزوج بالخروج اي قال لها الزوج ا خ ر ج من البيت ا ن ت ق ل ي منه لا يجوز لها أ م ا إ ذ ا قالت لزوجها أو تأذنت من زوجها هي ل او يجب ا أن ت خ ر ج ق ض ا ء الحوائج ل أ ن زوجها حوائجها يكفي ت من ا زوجها قال اليوم المكان الفلاني إلى أريد أن أخرج اليوم إلى المكان الفلاني وأرجع ف أ ج ن لها الزوج ي جوزها ل أ ن تخرج وليس هذا الذي تكلمنا عنه وقلنا لا يجوز لزوجها أ ن ياذن لها بالخروج ل أ ن ه حق الله تعالى مرادنا في انه لا يجوز لزوجها أ ن يخرجها ولا يجوز لها أ ن تخرج ه ا تراضت الزوجة النهائي ولو للخروج مع أ ن تخرج من مسكن ب ع د ة إ ل ى مسكن آ خ ر هذا الذي لا يجوز أ ن يتراضى عليه الرجل والمراه أ وأن ة إ ذ كانت ن ذكرنا كانت كانت ا حاجة ماسة كما الذهاب إلى الطبيب ولا يستطيع الزوج إحضار الطبيب إلى البيت فهذه تخرج. لا خلافة في هذا وكذلك إذا كانت تريد الخروج لحاجة ك وكذلك تخرج يستطيع فهذه تريد تريد في إلى إلى في نفسها ا س ت ا ذ ن ل ز و ج ة ا فاذن لها لتقضي ح ا ج ة ب س ي ط ة مع جارتها بأن ت ك ل م ه ا بعض الكلام و ت ر ج الزوج يجوز تخرج ع إلى البيت لها لها فهذا وأدن أن ش ي ء والخروج ا ل من ب ي ت نهائيا ا ل البر ن ت ق ا من مسكن العدة إلى مسكن من آخر آخر الانتقال أن العدة هذا لا زوجها يجوز له أن يخرجها إلى له آخر آخر شيء يجوز ي ت لتنتقل إلى المسكن ل ا آ خ ولا هي يجوز لها هي أ ن تخرج أ ذ ن لها الزوج أ م لم ي أ ذ ن لان ا ل إ ع ت د ا د في مسكن ا ل ز و ج ي ة من حق الله تعالى ولا يسقط بالطراد ما بين الزوجين في بعض الحالات ي أ ذ ن الرجل لزوجته أ ن تنتقل إ ل ى مسكن اخر عنده و ح د ه ف ي و ط ا س ت أ ذ ن ت زوجته أ ن تنتقل إ ل ى مسكن آ خ ر من مساكنها قبل أ ن يطلقها فانتقلت ولكنها وهي في الطريق طلقها زوجها حدث هذا ماذا تعمل ا ل م ر أ ة هل تعتد في البيت الجديد الذي أ ذ ن لها الزوج أ ن تنتقل إ ل ي ه أ م أ ن ه ا ترجع وتعتد في المسكن ا ل أ و ل الذي كان فيه قبل أ ن تخرج إ ل ى البيت الذي استاذنت الزوج بالانتقال إ ل ي ه و أ ذ ن لها قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ولو انتقلت إ ل ى مسكن في البلد ب إ ذ ن الزوج فعجبت ا ل ع د ة في أ ث ن ا ء الطريق بطلاق أ و فسخ أ و موت اي وسيله من الوسائل وجبه ت عده قبل وصولها اليه اعتدت, فيه اعتدت في المسكن الجديد الذي أمرت اذن ل لها ه إ ذ الزوج ل بالانتقال اليه بغير اذن الزوج رجل عنده ع د ة بيوت خرجت من بيتها الذي تسكن فيه الى البيت الاخر وقبل ان تصل اليه حدثت ا ل ف ر ق ة بينها وبين زوجها ووجب عليها, عليها ان تعتد في بيتها الاول سواء اوقع الطلاق او الفسخ او الموت وهي في الطريق او وقع بعد وصولها الى بيتها الثاني الذي ا ت ق ل ت اليه بغير اذن الزوج وكذلك لو ا ج ن لها الزوج بالخروج الا انها قبل ان تخرج من البيت حدثت ا ل ف ر ق ة فانها ايضا تعتد في البيت الاول الذي كانت فيه فاذا اذا خرجت في اذن الزوج خرجت من البيت الاول الى بيت اخر فانها تعتد في البيت الثاني واما إ ذ ا خرجت بغير إ ذ ن الزوج أ و أ ن الزوج أ ذ ن لها بالخروج إ ل ا أ ن ه ا لم تخرج بعد وحدثت الفرقه بينها وبين زوجها ولزمتها ا ل ع د ة ف إ ن ه ا في كلا الحالتين تعتد في مسكنها القديم الذي كانت فيه هذه طريقها الصورة قريبة يمكن المرأة أن ترجع إلى البيت الأول أو أن تستمر في طريقها إلى البيت الثاني الحالات إلى إلى لكن المرأة أو تكون قريبة ترجع تستمر سفر يمكن في في في بعض أن أن أ ذ ن لها زوجها أ ن تنتقل من ب ل د ة إ ل ى ب ل د ة أ خ ر ى من بلدة بلدة إلى بلد أخرى ا س ت أ ذ ن ت زوجها بالخروج ف أ ذ ن لها سواء أكان لتفر حج أو كان لسفر حج أ و كان لسفر ت ج ا ر ة أ و غير ذلك في الضوابط ا ل ش ر ع ي ة خرجت ا ل م ر أ ة من أ ج ل قضاء م ص ل ح ة في الخارج قال فحكمه حكم الانتقال إ ل ى المسكن الثاني في نفس ذكرناها الضوابط التي ذكرناها. ف إ ذ ا كانت قد خرجت ب إ ذ ن ه ف إ ن ه ا تعتد في البيت الثاني فانها ت ت ق ل ل إ ي كان تعتد في, بيتها. خرجت من غير إذنه إلى بيت في بلد ي غير ت خرجت ه إذنه ا من إ ى بيت ب في ل آ خ ر فإنها في في السفر لها في السفر بعد أن سافرت إذا كانت أذن أن بيتها لها الأول وأما تعتد بعد وقعت ا ل ف ر ق بينها وبين زوجها في طريق السفر في هذه ا ل ح ا ا ل ل ة م ر أ ة بالخيار إ م ا أ ن تذهب وتقضي الحاجه ة التي ل خرجت ج من أ التي إذا ذ تجارة تجارتها أو خرجت تقضي حجها خرجت خرجت حج تقضي تقضي أو وبعد ك ر ج ع إلى ل ا ب ت الذي خرجت من ه فيه وتتم ا ل لها إذا كان في طريق السفر وبلغها ع د ة ويحق و في طريق إذا كان أن ز ج ه ا توفي أو و أن ز ج ه ا طلقها او ان عقد النكاح ن ف س خ بينها وبين زوجها من حقها ان ترجع الى بيتها الذي كانت فيه وان تعتد وان تلغي ه ا س ف ر ا فاذا خرجت من بيتها باذن من اجل السفر بحج او غيره فانها يجوز لها ان ت ن ض ي ه ا وتتم ف ر ج ع بعد ذلك ا ل ع د ة ويجوز لها ان ترجعا ل ى بيتها الذي كانت فيه والزمن الذي المرأة في السفر تنضيه في إ ذ ا خرجت للسفر ب إ ذ ن زوجها وبلغها بعد ذلك ن ب أ ا ل ف ر ق ة قلنا انها يجوز لها ان تمضي في سفرها وبعد ذلك ترجع لكن كم يوم تقضي في السفر قال بقدر الحاجه ة إذا حتاجت ش ر الشهر لشهرين, فإنها تمضي وإذا حتاجت لشهرين فإنها تمضي الشهرين قدر قدر ي تمضي تمضي يومين تمضي اليومين ولا يجزل ن فإنها فإنها فإنها أن عن فإن فقد وإذا وإذا حتاجت حتاجت ولا الحاجة زادت الحاجة تزيد عن, قدر الحاجة فإن زادت عن قدر الحاجة فقد و إ ذ ا عصت عدتها تتوقف أ م تستمر تستمر ا ل ع د ة كما ذكرنا في الدروس ا ل س ا ب ق ة مع ا ل م ع ص ي ة بحيث لو خرجت من البيت مطلقا قالت ما أ ر ي د أ ن أ س ك ن في البيت عصت الله تعالى وخرجت تنقضي عدتها أ م لا تنقضي, تنقضي. تستمر ق ض ي ت ا ل ع د ة إ ل ى أ ن تنقضي اذا كانت عده وفاه بعد أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشره اشيام تنتهي عدتها و إ ذ ا كانت عده طلاق رجري او بائن ب ا ل أ ش ه ر أ و ب ا ل أ ق ر ا ف إ ن ه ا بانتهاء ا ل ع د ة تصير ا ل م ر أ ة ح ر ة يجوزها أ ن تتزوج ولكنها تكون قد عصت الله تعالى في خروجها من البيت أ ث ن ا ء ا ل ع د ة ف إ ذ ا كانت في ا ل ت ج ا ر ة وكانت ت ج ا ر ة تحتاج ليومين لي أ و كانت في الحج وانتهى الحج يجب علي ان ترجع فورا إ ل ى مسكن ا ل ع د ة و إ ل ا ف إ ن ه ا عاصيه ة ن تناقض بين بين نفرض أن الرجل عنده أكثر من ا الصور التي فيها ما الرجل وما المرأة المرأة شيئا والرجل شيئا الرجل ك أكثر بعض بيت يقع تتدعي يتدعي آخر و ا ل م ر أ ة تسكن في بيتها ا ل م أ ل و ف الا أ انها خرجت من بيتها ا ل أ و ل إ ل ى البيت الثاني فطلقها الرجل فقالت هي خرجت ب إ ذ ن ي وبناء درجه تريد أ ن تعتد في ا ل م س ك ن الثاني وقال ه خرجت بغير、إذن. يعني أنها يجب عليها إذنه أنها أن تعتد في المسكن الأول وهذا قد تكون قد ف ي ه مصالح ر ة قد يكون اذني ل م س ا ث أغلى ثمنا وأكثر إجارة رقعا وأكثر、رفعا. والرجل لا يريدها ان تعتد فيه فمن الذي يصدق في هذه الحاله قال يصدق الرجل بيمينه لان, القول قول لأن الاصل أ ل عدم ا ل إ ذ ن فنحن نصحبها ل أ ص ل ونقبل قول الرجل بيمينه ولو قالت نقلتني ق الى ت أنت نفلتني ل إ البيت الثاني فقال بل أ ذ ن ت ل ح ا ج ة أ ن ا ما نقلت فيه و إ ن م ا اذنت لك بالانتقال ح ا ج ة و م ر ا د أ ن ت ر ج ع إ ل ى البيت ا ل أ و ل بعد انقضاء ا ل ح ا ج ة أ ي ض ا يصدق الرجل ل أ ن القول قوله في مثل هذه الامور ومنزل ا ل ب د و ي ة كبيت الشعر الذي نعرفه ا ل آ ن قال منزل ا ل ب د و ي ة وبيتها من شعر كمنزل حضريه فتسكن في بيت الشعر كما تسكن في بيت المدى ويجب عليها ان تمضي فيه ا ل ع د ة كما تمضي عدتها في بيت الحجر على السواق لا يقترب في بعض الحالات يسكن الرجل زوجته في بيت فارغ في قصر منيف غالي ا ل ث م ن واسع في حاله ز و ج ي ة فاذا طلقها فقلنا تجب لها السكنه هل يجب على زوجها ان يسكنها في هذا البيت الكبير الفارغ الذي كان يسكنها فيه عندما كانت ز و ج ة له قال لا هذا لا يجب ل ل م ر أ ة تجب لها ا ل س ك ن ة ولكن لا تجب لها ا ل س ك ن ة على هذه ا ل و ض ع ي ة التي كانت عليها اثناء ا ل ز و ج ي ة ولذلك قال و إ ذ ا كان المسكن ملكا له إ م ا أ ن يكون أ ع ل ى ق ي م ة من حاجتها و إ م ا أ ن يكون مساويا لحاجتها و إ م ا أ ن يكون أ ق ل من حاجتها قال ف إ ن كان لا يقا بها لا فيه ز ي ا د ة ولا فيه نقص ف إ ن ه ا تسكن فيه ويتعين عليه أ ن يبقيها فيه ل أ ن ه لائق بها لا فيه ز ي ا د ة ولا فيه نقص ليس له إ خ ر ا ج ه ا وليس لها ان تخرج منه ولا يصح بيعه يعني إذا كان البيت بها لا يجوز للرجل بيعه نهائيا إلا إذا لماذا؟ كان البيت لائقا بها لا نهائيا كانت المرأة معتدة من أشهر لا من للرجل بيعه بيعه يجد يجد معتدة أشهر ق ا لان ل منفعته ا ل آ ن صارت م س ت ح ق ة ل ل م ر أ ة ليست ملكا ل ل م ر أ ة لكنها م س ت ح ق ة ل ل م ر أ ة بسبب ا ل ع د ة فاذا كانت م ع ت د ة ب ا ل أ ق ر ا ء من طلاق ا ل أ ق ر ا ء لا ندري متى تنتهي قد تنتهي بعد شهر ونصف كما قلنا في الدروس الماضي أ ق ل مده ا ل ع د ة ثلاثه وثلاثين ي و م وقد لا تنتهي بعشر سنوات ما ندري متى تنتهي أ ق ر ا ؤ ه ا ل أ ن الزمن الطهري لسنتين يطول طهرها لا ندري فقد تستغرق في ا ل ع د ة عددا من السنوات فلو بعت البيت أ ن ا لا يجوز لي أ ن أ خ ر ج ه ا ولا يجوز لمشتري ل أ ن يخرجها ل أ ن م ن ب ع د البيت مستحقه ل ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة قال ومنع ذلك لا يجوز بيعه إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة م ع ت د ة ب ا ل أ ش ه ر إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة معتده ب ا ل أ ش ه ر قال فيجوز له بيع البيت كالبيت المؤجر لو كنت أ ن ا مؤجرا بيتي ل م د ة س ت ة أ ش ه ر قال يجوز لي أ ن أ ب ي ع ه ل أ ن ه يعلم الزمن الذي سيتمكن المشتري من استلام البيت بعد س ت ة أ ش ه ر سوف يخرج المستاجر من البيت ويتمكن المالك الجديد من استلامه واما اذا كانت العده ندري بالاشهر ندرى متى, متى فيتلم الرجل فالبيت فهذا بناء كبير و على امرأة فيجوز له ان يبيعه كالبيت المؤجر واذا كان البيت مستعارا ق يجب على ا ل م ر أ ة ان تسكن فيه ما دام المعيروا راضياً بالإعارة ف إ ذ ا رجع المعيص قال ن ا اريد ان استرجع بيتي الذي شرعت ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة فيه نعرض عليه اجره ة ونعرض ع ل ي أجرة المثل ولا نكلف الزوج ب أ ن يدفع أ ك ث ر من أ ج ر ت ه المثل ف إ ذ ا أ ر ا د صاحب البيت أ ن ي ت غ ل ح ا ج ة الزوج و أ ن يطلب منه أ ج ر ة أ ك ث ر من أ ج ر ة المثل عند ذلك يجوز للزوج أ ن ينقلها من هذا السكن أجرة المثل فيجب على الزوج أن أن يجوز يجب زوجها آخر الحالة المثل لها لا تنتقل على يبحث ففي بيت هذه عن وكذلك البيت ا ل م س ت أ ج ر الذي انتهت أجرته اجرته ب ي لمدة سنة في الشهر الحادي طلق زوجته. فيه شهرا وانتهت مدة الإجارة أيضا يأتي معنا نفس الكلام الذي الاستئجار المالك الأجرة العدة على الزوج أن يتبع وإلا ويجب عليه أن يخلي البيت ل ل مدة معنا م اعتدت راد يجدد سنة بفترة نفس وانتهت ذكرناه فإن أن تنتهي أن في فيه في أيضا يأتي يجب يتبع ويجب شهرا عشر زوجته أخرى حتى ك نعم هذا إ ذ ا كان البيت م س ت ج ر ا من مالك ي ن أ ج ن ب ي ا و أ م ا إ ذ ا كان البيت لها ل ل م ر أ ة وكان الزوج ساكنا معها فقلقها قد يجوز ل ل م ر أ ة في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن تطالب باجره المثل ل أ ن ه يجب على زوجها أ ن ي س ت ن ا وهي ا ل آ ن لا تريد أ ن تتبرع له بهذا البيت في حاله ز و ج ي ة كانت م ت س ا م ح مع زوجها و ا ل آ ن ت أ ت ي المشاحه و أ ح ض ر ت ا ل أ ن ف س ا ل ش ع ر ما كانت ترضى به في ح ا ل ة ا ل ز و ج ي ة لا ترضى به ا ل آ ن وبناء على ذلك يجب على زوجها أ ن يدفع ع ل ى ا ل أ ج ر ة إ ذ ا طالبت ا ل م ر أ ة ب ا ل لم أ ج ر ة فإذا ا ت ط ل ب ا ل م ر أ ة ب ا ل أ ج ر ة ف إ ن ه ا تسكن فيه وليس لها على زوجها شيء هذه إذا الصورة الأولى إذا كان مسكن العدة مسكن مساويا ل ح ا ج ة ا ل م ر أ ة ق ا ل فان كان مسكن النكاح نفيسا كان قصرا فارها وقد أ س ك ن ه ا في حاله ا ل ز و ج ي ة يجوز له في هذه الحاله ة أن ن ي ق ل ان إلى م س ك لائق إلى لائق بها إلى مسكن لائق بها ما مسكن ينقلها إلى مسكن يعتبر أ خ ذ ه الى من حاجة مسكن لائق بها ولا عليه المسكن النبيس الذي يسكنها هذا كانت يجب في تسكنه أن أ ي ا م الزواج ل أ ن ه كان متسامحا في هذا أ و كان المسكن خسيسا ل أ ن كانت س ا ك ن ة مع زوجها في مسكن خسيس لا يليق بها, بها. ل للمرأة فإن أذنت له فيجوز له وكذلك ز فيجوز و ج أن أذنت فإن يتبع ما راه يعني يجب ع ن ي ي عليه أ ن يستنى بمسكن لائق بها فإذا في أدنت أن يستنى في مسكن له خصيص ورضيت بهذا لضيق حال زوجها ي ج و ز هذا لكن في ح ا ل ة الطلاق وفي ح ا ل ة ا ل م ش ا ح ة من حقه ان أ تطالب بحقها قال ف إ ذ ا كان المسكن خسيسا فلها الامتناع من أ ن تسكن فيه من الاستمرار في هذا المسكن الذي كان خسيسا بنسبه ا ل ة ل ا ويجب ع لها ى زوجها لائق أن يستنى بمسكن ب ف إ ذ ا سكنت ا ل م ر أ ة في المسكن اين يذهب الزوج البيت الذي ستسكن فيه والمسكن الذي سيسكن فيه الزوج اسكنوهن من حيث سكنتم فاذا المسكن الذي ستعتد فيه هو المسكن الذي يعتبر الزوج مقيما فيه لكن نفترض أ ن البيت كان مكونا من غ ر ف ة و ا ح د ة كيف تعتد ا ل م ر أ ة مع الرجل قال البيت إ م ا أ ن يكون من دار و ا ح د ة ك ب ي ر ة و إ م ا أ ن يكون مكونا من غرفتين والغرفتان إ م ا أ ن تكون منافعهما مشتركه و إ م ا أ ن تكون منافعهما م ن ف ص ل ة قال ف إ ن كان البيت مكونا من دار و ا ح د ة و ا ل م ر أ ة ستعتد به ف ت ر ة ع د ة قال يجوز لكن شرط أ ن يكون معها محرم ل أ ن ه ا ت س ك ن مع الرجل في نفس المكان المراهق ليس كما نعرفه اليوم في الاعراف ا ل ع ا م ة هو ا ل ل ي عمره ملطعشر سنه وست عشر س ن ة هذا عرف بعيد عن مصطلحاتنا في المصطلح الشيء المراهق هو الذي أ و ش ك على البلوغ كان عمره عشر سنوات وحد عشر سنه كاد او قارب البلوغ أ و كان صبيا مميزا يستحيا منه ولو كان عمره سبع سنوات ف إ ن ه يعتبر محرما قال فان كان في الجار محرم لها مميز ذكر وقول النووي ذكر لا يريد بذلك التقييد ليس من شرط أ ن يكون ذكرا ولكن الاولى ان يكون ذكرا يعني سواء كان سواء أم كان نعم. أو كان للزوج كأن كانت أخته هذه ا ل م ر أ ة في هذه الدار مع غض البصر والضوابط ا ل ش ر ع ي ة يضع بينه وبين هذه المراه أ ة س ر ر حتى لا ا ي ا ولا تراه نحن ما ا كل ل نفترض نحن أن ستاره يملكون ولا قصورا ن ف ر ض أن كل ل يملكون ن ا بنيوتا س ك ب ة وقد رسول كان ا ل ل صلى الله عليه وسلم يسكن في حتى ج ر ي يسكنون في الحجرة الواحدة والناس قديما وحديثا ن وكان والناس واحدة الواحدة و أصحابه حجرة ل إ قيام ا من لا س ع ة ك ث يراها منهم ل يجد الحجرة من أجل أن يسكن الحجرة أجل من أن قال ولا و ك ن في ا ل د ا ه حجرة فسكنها أ ح د ه م ا و ا ل آ خ ر ا ل أ خ ر ى ف إ ن اتحدت المرافق كالمطبخ والمستراح ا ل ح م ا م اشترط أ ي ض ا ا ل م ح ر ب و إ ل ا بان أ ن ك ت كل ح ج ر ة م س ت ق ل ة عن ا ل أ خ ر ى بمنافعها لها حمام ولها مطبخ فلا يجب المحرب في المحرب الحالة لأنه لا الرجل يرى المرأة ولا المرأة يجب يرى ترى هذه الرجل قال وينبغي أ ن يغلق ما بينهما من باب إ ذ ا كان بين الحجرتين باب ف إ ج ب و اغلاقه إ والا يكون مر أ ح د ه م ا على الاخر آ خ ر لأن ك ن أن من الرجل لابد له أن يمر من حجرة المرأة له يمر حجرة ي حتى ج حجرة الرجل تخرج أو أن المرأة أن الواحدة في المرور وإذا كان البيت مكونا علو من عند تصيران كان من لابد كالدار حالة البيت له ذلك تمر حتى في وسفل كفاجتين مثلاؤ إحداؤما غرفتين وصلى ق ذكرناه الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم